وَلَيَالٍ عَشْر وَالشَّفْعِ وَالْعُقْدَةِ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِّذِي وَثَمُودَ الَّذِينَ جَاوَزُوا الصَّخْرَ فِي الوَادِ وَأَمْرَاضَ النَّغِلِ أَوْثَانِ الَّذِينَ عُبِدُوا فِي الْبِلَادِ فَأَصْهَرُوا فِي من إنسان إذا مات لغضب فأَرَى مَنْ غُوَّ وَنَعَمَّ فَيَقُولُ وَأَمَّا <تصفيق> وَأَمَّا <تصفيق> بل لا تكرمون اليتين ولا تحضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلاً لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صف Altyazı فيوم إذ لا يعذب عذابه أحد ولا يسقى سقاه أحد. يَوْمَئِذٍ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ويا لي في عبادي وادخلني جننتك